بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد مؤسسة التوبة لإنتاج شريط الإسلامي وتوزيعه بمدينة جدة يسرها أن تقدم لكم المصحف المرتل لفضيلة القارئ الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب الحرم المدني الشريف سائلين المولى القدير أن يكتب له رضا وقبولا من لدن ونسأله وهو نعم المجيب أن يجزل المثوبة والأجر لقارئنا وكل من عمل على إخراج هذا المصحف أما الآن فمع الشريط الأول